بسم الله الرحمن الرحيم la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 قَللََّ تَذَكَّرُود وَكَم مِنْ قَرِييَةٍ أَهلَك نَاهَا فَجَ أَهَا بَأس نَا بَياتةً أَهُمْ فَمَا كََذَعْوَىهُم إذْجَأَهُمْ بَأْسُنَ إِللاا أَْ قَلُ إَِّا أَْ أن قَلُ إِدَّ كَُّ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 ومن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم, خسروا أنفسهم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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, ثم قلنا للملائكة اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ